وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وجدكم وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنْ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَلْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِعُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُمْ أُخْرَى لِيُنْفِقُوا سَاعَةً مِنْ سَاعَتِهِ